الوحدة الثانية الدرس الأول من نكة جحا واحد جحا أو نصر الدين خوجة هو شخصية فكاهية انتشرت في كثير من الثقافات واختلف المؤرخون في شخصية جحا في الأدب التركي نسبت قصص جحا إلى نصر الدين خوجة الذي عاش في الأناظول في القرن الثالث عشر تقريبا وفي الأدب العربي نسب جحا إلى أبو الغصن دجين الفزاري الذي عاش في الأهد الأموي ونرى هذه الشخصية في آداب شعوب أخرى على سبيل المثال نرى ملا نصر الدين في إيران وآسيا الوسطى وقابروفو في بلغاريا وآرتين في أرمينيا وآرو في بعض دول البلقان وإليك بعض دوادر جحا كان جحا مسافرا إلى بلدة بعيدة وأخذ معه كيسا من السكر فسأله بعضهم لماذا تأخذ معك كيسا من السكر فقال لهم لأن الغرب مر في أحد الأيام كان جحا يؤذن ويذهب مسرعا فسألوه عن السبب فقال أريد أن أعرف إلى أين يصل صوتي